ما تسرون وما والله عليم بذات الصدور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 ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار خالدين فيها خالدين فيها وبك المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله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 فاتقوا الله مستقعتم وسمعوا وأطيعوا وأفِقوا خيرا لأنفسكم وَمَن يُقَشُّحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِذْ تُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِينَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ